اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سُبْحَانَ جَلَالِهِ سُبْحَانَ الله وَهُوَ الْعَلِيُّ عَظِيمُ ذُو الْجَلَالِ سُبْحَانَ الله على نعمة الإسلام دائما الحمد لله رب العالمين تعالى شانه الله أكبر La ilahe illallah wahdahu la sharika lehul mulku wa lehul hamdu wa ala kulli سبحان ربي العلي الأعلى